چلو پن چینج ناؤ بینا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك ولی مئی کوئی اسل بل بول میل وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَسْتَخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيراً مَّفْرُوضًا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ نِعْمًا فَلَا يُبَنِّئُونَ مَا آذَنَ لَنَعَامِ وَلَآمُرًا نُهُم فَلَيُغَيِّرُنَّ قَوْلَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُوهُمْ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا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 وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرِ نَوْنْفَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَا لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ وَمَا اسْتَل عليكم فِي الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تسوطونهم مما كتب لهم اللاتي لا تسوطونهم مما كتب لهم وترغبون أن وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَا بِالْقِسْطُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنْ امْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ دَعْلِهَا نُشُوزًا وِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْخَالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا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 فلا تميلوا كل الميل فتفروا هكا المعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما